قال خارجة ابن زياد هويت مرأة من الحن بيحب قصة بيقول أنا حبيت واحدة من بنات الجيران فكنت أتبعها إذا خرجت من المسجد دخلت من الجامعة ما فيش فايدة لما الشهوات تستأثر بالناس وهي خرجة من الجامعة عارف بص عليها فعرفت ذلك مني فقالت لي ذات ليلة ألك حاجة عارف من باب عكسه حضرت مشوارها لي في حاجه قلت نعم قالت وما هي قال مودتك بحبك قالت دع ذلك ليوم التغاب قالت سيب الكلام ده وافتكر يوم القيامه دع ذلك ليوم التغاب قال فابكتني والله فما عدت الى ذلك بعدها وهذا اعرابي يقول خرجت في بعض الليالي الظلمه فإذا أنا بجاريه كانها علم يعني بصيت لقيت واحدة جميلة جدا جدا والدنيا ليه وهو في الشارع بس فأردتها على نفسها فقالت ويلك لك زاجر من عق إذا لم يكن لك ناه من دين يعني إذا ما كانش عندك دين طبعا عندك شوية عق قلت إيها والله ما يرانا إلا الكوكب إنت عملا لي فيها مشكلة ليه ما فيش حد شايفنا مش حد بص علينا غير القمر اللي فوقه وانت زي القمر اهو يعني ومشي الدنيا قال فأين مكوكبها إذا كان الكوكب والنجم اللي في السماء طب وأين الذي خلق ذلك